بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليل وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَا الْأُولَى وَلَسَنْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ووجدك عائلا فأوناك فأما اليتيم فلا تقهر